الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء والموسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب المختصر في العقيدة الأستاذ الدكتور خاد المشيك وحفظه الله قال المؤلف حفظه الله المطلب الثاني التكفير قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر أولا الكفر اصطلاح وحكم شوعي ما موده إلى الله تعالى في كتابه وإلى وصوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة ثابت عنه وليس مبناه عن الهوى والتشهي وسوء الظن أو فاسد الفهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة للاستاذ الدكتور خالد مشيق حفظ الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى موضوع التكفير. وتجاوزنا الصفحه الاولى لأن فيها ذكر اقوال الفرق الضاله وهذا ليس مقصودنا ان مقصودنا ذكر حقيقه أهل السنة في هذا الموضوع لذلك ذهبنا مباشره الى القواعد المهمه في انواع معرفه انواع الكفر اول شيء الكفر اصطلاح وحكم شرعي ما في شيء اسمه ما في كفر بعض الناس يقول كلت تكفرون كلت تكفرون احنا ما نكفر الذي يكفر هو الله سبحانه الله يحكم على بعض عباده بانهم مؤمنون وبعاقرين على أنهم كافرون هذا حكم شرعي ليس بالتشهي ولا بالهوى ان والله بس بكفر فلان ما نبكر فلان ليس ليس إلينا هو حكم شرعي حكم نص شرعي قل الله تبارك وتعالى كهم الكافرون ااا ومن يكفر بالرحمن والكفر حكم شرعي الله تبارك هو الذي يحكم على الناس بأنهم كفار أو مسلمون وليس راجعا إلى اختيار الناس وإنما الناس ينزلون القضايا الفردية أو الواقعه بين الناس على القواعد العامة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعم. ثانيا أن الكفر كالإيمان له شعب كثير فكما صحف الصحيحين من حديث أبي هويرا وضي الله عنه يوفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان بضع وسبعون شعبا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطويق والحياء شعبة من شعب الإيمان نعم كذلك الكفر له شعب الكفر له شعب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنتام في أمتي هما بهما كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خانوا في رواي execution خاصه فجر فالقصد أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب وهناك الكافر وهناك المرتد وهناك المنافق وهناك الوثني وهناك الكتابي فالقصد أن الكفر أيضا شعب كما أن الإيمان شعب نعم ثالثا أنه هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشوق الأكبر وهي علاقة عموم وخصوص فكل شوك كفر وليس كل كفر شرك وتقدم قلنا هذه المساله فيها كلام لأهل العلم بعض أهل العلم يقول كل كفر شرك وكل شرك كفر ويستدلون بقول تبارك وتعالى قاله صاحبه وهو يحير أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد فذكر الكفر والشرك وسوى بينهما وهذا قول كثير من أهلناه كل كافر مشرك وكل مشرك كافر لكن هم يقولون إيش المشرك هو الذي دعا غير الله وعبد غير الله بينما الكافر قد يكفر بدوني هذا كان يهين المصحف أو يسب الرسول نقول هذا أيضا قالوا أشرك أنه عبد هواه أو أطاع هواه فيكون كافرا من هذا أو مشركا من هذا الباب والمسألة يعني اختلاف في الاصطلاح فقط نعم رابعا أن الكفرات في موارده المعتبرة في نصوص الوحيين شريفين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يود على صوتين أولا معوفا بالالف واللام فالمواد به الكف المعهود أو المستغاق في الكف وهو المخرج من الملة ثانيا ويأتي منكرا غير منكرا ثانيا ويأتي منكرا غير معوف لا بالالف لا بالالف واللام ولا بالإضافة والتخصيص فلا فلا يعد بصوت الثانية كفر أكبر بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج من المله. هذا رأي لبعض أهل العلم وهو أن الكفر إذا اطلق في الكتاب او في السنة بلفظ الكفر طيب فيقول انه هذا هو الكفر الأكبر أما إذا جاء ثنتان في أمتي هما بهما كفر يعني بدون الف. ولام يقول هذا المراد به الكفر الأصغر هذا توجيه لبعض أهل العلم لكن ليس بلازم الظاهر الله نعم خامسا أن أهل السنة والجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا ويجعلونه حقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط فلا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفاه الله أو كفاه وسوله ولذا يقول الطحاوي في عقيدته المشهوره المتداوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضوء مع الإيمان ذنب لمن عمله نعم هذا هو الأصل أن لفظ التكفير لفظ حرج حساس لا يتساهل الناس بعض الناس أي موقف يراه قال كافر يتساهل في إطلاق هذا اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر ولم يكن كذلك إلا حارت عليه فالقضية خطيرة جدا أن الإنسان يكفر الناس وليس كذلك فالإنسان قدر ما يستطيع لا يطلق هذه الكلمة لفظة الكفر لأنها قد تقع في غير موقعها فتعود عليه والعياذ بالله فالقصد أن أهل السنة احرص الناس وأبعد الناس عن التكفير بخلاف ما يدعيه البعض عنهم المكفرون لا الفرق الثانية المخالفه لأهل السنة هذا هو الاصل تكفر كل من لم يكن على مذهبها بينما أهل السنة يكفرون ويبدعون يعني الذي يخالفه من أهل القبلة يبدعونه لا يكفرونه بينما المخالفون لاهل السنه كل من لم يكن على طريقتهم يعتبرونه كافرا، ولا يقول عنه مبتديء بالكافر، يكفرونه. بينما أهل السنة يكفرون يبديعون، وقد يكفرون ويقولون كفر غير مخرج من الملة، والكفر الكفر العملي. فالقصد أنه كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله، أننا نكفرون أحدا من أهل القبلة من ذنب ما لم يستحله. يعني ليس كل ذنب يفعله الإنسان يكون به كافرا، بل يضعون لهذا أعدارا وأسبابا كثيرة جدا. يقولون لعله كذا لعله كذا لعله لعل قصد كذا لعله وقعت له شبهة وذاك سيأتينا إن شاء الله تعالى في ضوابط التكفير أنها قضايا منضبطة عند أهل السنة والجماعة نعم. سادسا أن أهل السنة والجماعة يفوقون بين الكفر المطلق والكفر المعين بالكفر الأكبر مطلقا على غير معينين على غير معنيين ولهم شوط وضوابط وتواضع وديان في إيقاعه على المعينين فإنهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه وأهم هذه الشوط في إيقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الحجة عليه واندفاع الشبهة عنه وممن اعتنى بهذه المسألة تفصيلا ائمه الدعوه النجديه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فابناؤه وتلاميذهم فانهم اجلوها وحققوها تحقيقا لا تكادوا لا تكاد تجده عند غيرهم ويضيق المقام في الواقع ان تتد عن تتبع كلامهم وجمعه هنا فالحمد لله نعم هناك فرق عظيم بين الكفر المطلق وكفر المعين يعني قد يكون الفعل كفرا لكن لا يكفر من فعله واذا قال أهل العلم ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه وليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه يعني قد تفعل البدعة لكن لا تكون مبتدعا قد تفعل بدعوتك لان الاصل في البدعه لا يكون الإنسان مبتدعا الا اذا التزمها فاذا فعلت البدعه مره مثلاً لا اكون مبتدعا لو فعلتها واظن انها سنه لا اكون مبتدعا فيفرق هنا وكذلك الكفر قد يفعل الانسان الكفر ويكون مكره على هذا الكفر قد يفعل الكفر يكون جاهلا انه كفر قد يفعل الكفر يكون متاولا أنه ليس بكفر واذا قال ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ليس بلازم يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن رقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد للنبي صلى الله عليه وسلم والسجود لغير الله كفر ومع هذا النبي ما قال له كفرت يا معاذ قال ما هذا يا معاذ يعني لماذا تسجد لي قال رايتم يسجدون لبطارقتهم وملوكهم والله لانت احق بهذا منهم فقال النبي صلى الله عليه ان هذا لا يجوز الا لله لا يصلح فأزال عنه الشبهة فلم يقل له أنت كافر لأنه وقع في الكفر فمعاذ هنا وقع في الكفر لكن لم يكن كافرا لأنه وقع أن تأول تاول أن السجود إذا كان على سبيل التحيه كما يفعل أولئك بملوكهم وبطارقتهم أنه جائز فنباه النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم عن شخص مثل معاذ ابن جبر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يسبق العلماء يوم القيامة برتوه، مو يسبق العامة، مو يسبق، يسبق العلماء برتوه بحذفة حجر، يعني من أعلم العلماء، ويقول عمر بن الخطاب أعلمنا بالحلال والحرام معاذ، فالرجل من العلم منزله، ومع هذا لما فعل الكفرة لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم كافر فليس كل من وقع على الكفر وقع الكفر عليه قد يكون الإنسان مكرها كما وقع لعمار بن ياسر لما أجبره على سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تبارك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هنا عمار وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه القصد أنه ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه منها المساله المشهورة الرجل الذي قال إذا أنا ميت فاحرقوني وذروا نصفي في الهواء ونصفي في الماء لان قدر الله علي يعذبني عذابا ما عذب احدا من العالمين هذا وقع في الكفر لكن لم يقع الكفر عليه لماذا لأنه شدة خشيته من الله تبارك وتعالى على سيصرفها صرف بدون وعي فعذره الله لذلك سبحانه وتعالى فالقصد أن القائد عند اهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الكفر المطلق هذا العمل كفر طيب هذا عمل هذا العمل لا اسئله ليش عملت هذا العمل ما هي ال ال الظروف زين التي كنت فيها حتى تعمل هذا العمل قد يكون جاهلا قد يكون مكرا قد يكون متاولا واضح في اسباب كثيرة جدا ممكن يكون مثل هذا الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك يقول اخطا من شده الفرح فاذا ليس كل من وقع منه الكفر وقع وقع في الكفر وقع الكفر عليه نعم قال المؤلف حفظه الله وها هنا أم مهم لا بد من التفطن له وهو أن ثم تفوق بين المواحل الثلاث بين المواحل الثلاث في الكفر المخرج عن الملة والموجب لودة وهي أولا تعين أن هذا الجوم من الكفر الأكبر بالدلائل الشوعية ثانيا ثم موحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجوم باجتماع الشوط فيه وانتفاء الموانع منه وهو مناط بالقضاء الشوعيين أصالة ثالثا ثم موحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار مع إجواء أحكام الكفر عليه في أحكام الدنيا والله أعلم نعم هذه المسائل مهمة جدا قال أولا تعيين أن أول شيء, يعني أول شيء لابد يعني قبل تكفير الشخص قد يكون هذا الفعل اصلا ليس بكفر واحد مثلا عقى والديه يقول يقول هذا كافر اصلا عقوق الوالد ليس بكفر انت اول شيء خلي يكون العمل ايش كفرا اول شيء ففي ناس تكفر على امور تافهه يعني يعملها الناس قد تكون مباحه واضح لك اللي يرى انها من الكفر والعياذ بالله هذا لا يجوز هذا العمل اذا لابد قبل التكفير ان يكون العمل الذي كفر عليه جاءت نصوص تدل على ان هذا الفعل او ان هذا القول كفر انا حدثني احدهم يقول واظن أنه ليس بصادق لكن يقول يقول كنت اشرب الماء وانا واقف فجاءني وقال انت كافر لأنك تشرب الماء وأن واقف كنت لا تستعوانوا ولا الدرجه يعني. <تصفيق> ليس لهذه الدرجة فالقرض ان بعض الناس إذن قد يكفر بشيء غير مكفر اصلا بقد لا يكون معصية فإذا لابد اولا حتى يكفر لابد أن يكون العمل كفرا نصت عليه نصوص الكتاب والسنة ثم التكفير المعين وهو لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يعني لا بد يكون مثلا عاقلا بالغ سياتي ممكن عاقلا بالغا لو المجنون نطق بالكفر ما يكفر الطفل الصغير لو نطق بالكفر وما اكثر ما ينطق هنا بالكفر لا يكفر الطفل الصغير انه غير مكلف لا بد يكون مكلفا طيب لابد بد يكون مختارا لا بد يكون عالما بما يقول وغير ذلك من الامور فالشاهد انه لا بد من اجتماع الشرط وانتفاع الموانع حتى يحكم على الانسان ب الكفر قال وهذا مناطه للقضاة الشرعيين ايضا مو اي واحد يكفر لان لما تحكم على الانسان بالكفر معناها ايش مرتد مرتد معناها ايش يقام عليه حد الردة فهذا مو... ليس لكل أحد اقامه الحدود معروف انها ترجع للقاضي بامر الوالي فالقاضي يناديه ويقيم عليه الحجة ويناقشه وكذا ثم يحكم عليه بالكفر إذا مو أنا اللي يناقشه ويحكم عليه بالكفر وإنما القاضي هو الذي يناقشه ويناظره حتى يحكم عليه إلا إذا كان الكفر يعني صريحاً ما في مجال يعني واضح إلا لا إنسان الايه لو يقول القران محرف هذا ما يحتاج قاضي هذا كافر مرتد هذه مساءل معلوم من الدين بالضرورة لكن هنتكلم عن مسائل فيها فيه مجال للأخذ والرد والنقاش وكذا هذه لا يحكم بالكفر هكذا الا القضاة قال مرحلة ثالثة لو الإنسان مات على الكفر لا نحكم عليه انه في النار لا نحكم عليه انه في النار فرق بين نحكم عليه انه كافر وفرق ان نقول عنه انه في النار هذه مساله مهمة عندما نقول كافر بما علمنا اما في النار قد يكون اسلم قبيل موته اليس النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اليهودي وهو على فراش الموت وقال قل لا إله إلا الله فقال لا إله الا الله قال الحمد لله نجاه من النار طيب أنت هل هذا الكافر الذي مات هل كنت عنده وهو يحتضر حتى تحكم عليه انه مات وهو على هذه الديانة وهذه العقيدة هذا أمر الأمر الثاني أبو طالب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا إله إلا وهو على فراش الموت كلمة أحاج لك بعند الله لو لم يكن له يعني سلطه او قبول انه يحاج لها يحاج بها عند الله تبارك وتعالى ما قال هذا الكلام إذا كانت ستنفعه هذه الكلمه وكذلك الان قضيه هذا الإنسان الكافر نعلم انه نعامله عنه كافر. كافر يعني لو مات كافر لا نقول يمكن قال لا اله الله ندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه لا نعامله في الدنيا معاملة الكافر لا نصلي عليه لا نرثه لا نورث اولاده منه لا يكفل لا يغسل لا يدفع في مقابر المسلمين هذا انتهينا منه طيب في النار لا في الجنه لا, <تصفيق> كمان يعني لا. ليس معنى ان نقول انه ليس لنا انه في الجنه نقول اذا كان هكذا مقيدها اذا كان مات على عقيدته تلك فهو في النار لكن نحن لا ندعي على ماذا مات واحد يقول لا انا عنده واخر كلمه نطق بها انه يا رب يا مسيح انقذنيك يقول هذا خلاص واضح لنا لكن الاصل لا نحكم على الناس بمجرد أنهم كانوا كفارا في الدنيا انهم مخلدون في النار ثم قد يكون هذا الإنسان معذورا عند الله تبارك وتعالى قد يكون مرغة الحجة قد يكون وصله دين مشوه من بعض الناس طيب يعامل معاملة أهل الفترة قد يعامل معاملة أهل الفترة فلذلك نحرص واحد يقول لا أنسي طيب إذا ما قلت في النار ما رح عليك شيء يعني ما أنت ملزوم أنك توزع الناس على الجنة والنار فلان في الجنة فلان في النار. مو مطلوب منك هذا الشيء ولا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فالإنسان غير مطلوب منه هذا الشيء فلا يستعجل به نعم التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين من أصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين لأن من الممكن أن يقول المسلم قولا أو يفعل فعلا قد دل الكتاب والسنه واجماع الامه على أنه كفر ووده عن الإسلام ولكن لا تلازم عندهم بين القول لا تلازم الله ولكن لا تلازم عندهم بين بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير الشخص بعينه فليس كل من فعل مكفرا يحكم بكفره لأن هناك شروط لأن هناك شروطا وموانع يجب مواعاتها واعتباوها فاهل السنة يقولون من قال هذا فهو كافر ومن فعل كذا فهو كافر وعندما يتعلق الأم بالشخص المعين الذي قاله أو فعله لا يحكمون بكفه حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع فعندئذ تقوم عليه الحجة التي قليل نعم وهذه قاعدة عظيمة يتميزون بها عن غيهم، لأن التكفير ليس حقا لأحد، يحكم به على من يشاء، على يحكم به على من يشاء على وفق هواه، بل التكفير حكم شوعي، يجب وجوع في ذلك إلى ضوابط الشوع فمن كفره الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة فهو كافر قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال هذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفه حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في وطونهم نارا وسيصلون سعيرا فهذا ونحوه فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا, يش... لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنعو لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شوط أو ثبوت مانع وقال أيضا وحمه الله وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة <تصفيق> ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة نعم أظن هذا واضح كالذي قلنا قبل قليل وهو أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه نعم موانع التكفير التكفير عند أهل السنة والجماعة له موانع يمنع من تنزيل الحكم على الشخص بعينه إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع التي تمنع تكفير المعين ومن هذه الموانع وأهمها الجهل من شرط الإيمان عند أهل السنة وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن بها أو عند الشخص المؤمن به لذا فمن أنكر أمر من امور الشوع جاهلا به ولم يبلغ ما يجب العلم بجهله بما جاهله فإنه لا يك فإنه لا يكفر حتى لو وقع في مظهر من مظاهر الشوكي أو الكفر فمثل هذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة نعم يعني قد يكون الشخص أنكر امرا من الدين مثلا الأخ لأم يورث السدس كما هو معلوم والأخ لأب عصب يأخذ الباقي والأخ الشقيق عصب أيضا يأخذ الباقي فلو مات شخص وعنده ثلاث إخوة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم مثلا ما عنده لا أم ولا أب ولا زوجة ولا عيال بس عند اللي يرثون اخوانه واحد من اخوانه شقيق والآخر لأب والثالث لأم فكيف يتكون التركة الأخ لأم يأخذ السدس والاخ الشقيق ياخذ الباقي والاخ لاب يمسك الباب ليس له شيء الاخ لام ياخذ السدس والاخ, الشق والأخ الشقيق ياخذ الباقي والاخ لاب ليس له شيء وهذا بيجمع لو أن انسانا ما يعرف بالفرائض واحكام المواريث وكذا وجاء قالوا لا هنا هذه المساله الطرد راح تروح الديوانيه ولا شيء شي واحد ذكر هذا المثل واحد قال قال لي الاخ من ام ياخذ السدس والاخ الشقيق ياخذ الباقي قالوا الاخ لي قال لا مال شي قال كيفك مال شي اخ لي اب اقوى من الاخ لام زين لو اخ لي اب واخ لي شلون قال الاخ ابو اخ لي ام يعني قال, قال, قال الاخ لام ياخذ السدس والاخ اب ياخذ الباقي شفت الحين تعطيه الباقي ما تعطيه شيء قال لي لأن هنا يمنعه الأخ الشقيق الأخ الشقيق يحجبه يحجب الأخ لأب يأخذ مكانه قال زين بدون الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب ليش ما يحجب الأخ اليوم هذا على مزاجه فقام وأنكر قال لا ابدا يا يحجبهم هم، يا يعضون الاثنين ليس على كيفك طيب أنت الحين قاعد تنكر مسألة مجمع عليها ومنكر الإجماع كافر لكن هو قال هذا على شنو على سبيل الجهل على سبيل الجهل فلا يكفر لكن يبين له كذا وقال له ترى المسألة وأصر هنا يكفر إذا قام يعاند بكابر هنا يكفر أما إذا لم يتبين له الأمر قال على سبيل الجهل فإنه لا يكفر نعم ثانيا الخطأ الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية طبعا ياخذ في الجهل ما وقع لمعاذ رضي الله لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا جهلا أن يظن أنه جائز نعم الخطأ, الخطأ من موانع التكفير في المسائل العلمية والعملية إذا كان اجتهادا لطلب الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقصود لمخالفة الشوع لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم نعم مثلا لو فعل شيئا خطأ ما يقصد يعني واحد شاف حقيبة في الأرض رفسه برجله فقالوا شيء فيها مصحف لا, لا استغفر الله نام شاله وحطه واستغفر وكذا لكن لو كان يدينا مصحف رفسه كافر واضح هذا كفر لو يدرنا هذا ترى فيها مصحف قال يا عمي أرفسه هذا كافر واضح الله أهان المصحف رفسه برجله لكن لو رفسه لا يدري أنه مصحف لا يكفر فالخطأ مما يعذر به نعم الاكراه الاكراه على الكفر بضوابطه الشوعية يعتبر من موانع التكفير في حق المعين وذلك بالضرب والقتل والتعذيب أو قطع عضو من أعضائه بالفعل لا مجود التهديد اللفظي ويغلب على ظنه أنه إذا امتنع اوقع به ذلك فورا لا محاله فيباح إظهار ما يخالف الدين ولا يأثم ان نطق بالكفر أو فعل لانتفاء الرضا والإرادة لقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكهى وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شوح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم نعم هذه مسألة مشهورة جدا وهي قضية الإكراه لو أكره الإنسان على قول الكفر أو فعل الكفر كان امر أن يسجد لصنم أو يسب الله أو يسب النبي أو يسب المصحف أو يهينه أو غير ذلك من الكفر فإنه لا يكفر بذلك لكن أهم شيء نعرف مفهوم الإكراه يعني كان الإكراه يلا أكفره لنخط سيارتك مثلا سب النبي لنخط سيارتك يعني هذه الأشياء ما هي اكراه واضح الاكراه يكون بحيث انه يعني فيه ذهاب النفس أو ذهاب الأعضاء أو كذا أما أن البعض يرى أي اكراه يعني حتى لو خزن يقول يعني عفوا يسافر بعض مثلا يسافر إلى بعض البلاد مثلا يحلق لحيته مثلا ليش تحلق لحيتك قال هناك يأذوننا في المطار يأذونك يعني وين توصل أذية قال يعطلوني ساعتين في المطار و يسمعوني كلام وانا غني اتحمل في سبيل الله ايش اتحمل في سبيل الله لكن اذا قال لا اداره المطار ياخذوني عذبوني يسجنوني زين يضربوني ياخذون زوجتي ياخذون كذا وصل هنا مرحله ايش في إكراه واضح فايضا الاكراه يقدر بقدره اما اكراه يعني معنوي او كذا يتحمل الانسان في سبيل الله ما ينطق بالكلمه الكفر وكذا وانما ينطق بكلمه الكفر اذا كان اكراهه حقيقيا متوقعا أما مجرد ظن هذا لا يكفي ابدا الا اذا كان غلب الظن يعني ووقعت لآخرين أو ما شابه ذلك من الأمور نقف هنا والله أعلم وصلى الله عليه ياهلا لو سؤال إذا كان يعتقد فعلا أن هذه المعاصي ليست حراما هذا لا يقال مستحيل لأن هذا لا يرى حراما اصلا إذا كان من أهل العلم يعني أو متبعا لأهل العلم أما إذا كان صاحب هوى فهذا مكابر لكن لا يكفر بهذا لكن إذا حل حراما معلوما يقول, يقول هذا حرام يقول اجري حرام بس أنا أقول حلال هذا يكفر نعم لا يجوز والله إذا كان على أساس ان سنة جديدة دخلت ها أي والله إذا كانت بين المسلمين يفرض يعزيه يعزيه أي لأن الآن كم عمرك 57 يعني أعمار أمتي بين الستين والسبعين معنى أنت بدأت بالعد التنازلي صحيح؟ بدأت بالعدد التنازلي بدأ المفروط تعزيه بدلا ما تقول لك تبخير أنت بخير تقول الله يسر امرك وعينك يقول ابن الحسن البصري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فالعاقل الذي يعزي الناس في ذهب السنة لأن ذهب بعضي ولا الحين مثل رمضان رمضان لا ادخال العشر الاواخر بدل ما تهنيه تقول له راح رمضان ما بقي الا القليل وكذلك هذا وهذا من جهل الناس اليوم ان يسوون عياد ميلاد كل ما طافت سنه كل ما طافت سنه يسوون عزى تعال راح من عمرك كم راح من عمرك وكم عملت وماذا قدمت الله المستعان السلام